إنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنِ أَعتذن لِكافِرينَ سَلاسِلَ وَأَغَّ لَ وسعير إِ الأبِرارَ يَشرَبونَ مِنْ كَسِن كَانَ مِزاجهَا كَافُور عينَ يَشْأَرَبُ بِهَا عبادُ اللَّهِ يُفَجِرُونَه تَفجيرَ يُوفُونَ بِ النَّذرِ وَيَخواافُونَ يَوْمَن كَانَ شَروه متَطيرَ وَيُطَعمَُ ال الطْرَمَ عَلَ حرِّ سِيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضلا ضِئْتٍ وَأكوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلَا عينَ فِيهاتُ سََّ سَللسَبِيلَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِم وَِلدَانُ مُ خَلَّدُونَ إِذَا غَأَتَهُم حَسبِتَهُمْ لُؤُّ أَمَّثُورَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُلٌ سَاوَيْنَاهُم فِي الظِّلِّ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا